التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طرو في البلاد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب ان نربك للمرصاد ام الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي اكرما وانما اذا ما ابتناه فقدرعني رزقه فيقول فيقول رب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 صفا صفا، وجيء يوم إذ بجهنم، وجيء يوم إذ بجهنم، يوم إذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي بِكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَةٌ فَدُخُولِي فِي عِبَادِي وَدُخُولِي